ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملا أن نجهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاؤ أيومكم هذا إن نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بأياتنا الذين إذا ذكروا بها خرّسوا وسبحوا بحمد ربهم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون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 أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجروز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يفعل الذين كفروا إيمانهم ولاهم